وَنَبِّئُهُمَّ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَر فَكَيْفَ كَانَ عَبَأِي وَنُذُر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَلْ طُشٌّ شَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن طَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ تذوقوا عذابي ونذر ولقد يسترنا القران للذكر فهل من مدك ولقد جاء آل فرعون نذر كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخ ذا عزيز مقتدر اكفركم خير من اولائكم ام لكم براءه في الذبر ام يقولون نحن جميع منتص ايُرْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَر إِنَّ الْمُرْذِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُر يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ بَسَ سَتَقُر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر